ومنهجهم و ب ر ا ء ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يقولونه او ما يقوله فيهم هؤلاء ا ل ف س ق الفجر الدهر وقد كتبت لما وقعت تلك الحرب المصبره ش ا ه د جنوب لبنان الذي قتل فيها قُتِلَ و َ ق ََ راوا لنا الشهود ُُِ ان َّ اليهود ما قتلوا رافريا واحدا وانما كانوا يخليهم الاماكن بتاع السيره ويرميهم الاحياء بتاع السنه فيقتلونهم في جبيان من من ب ي خياله من الروافر تاولهم يا جماعه كما فعلوا فيها في سقوط بغداد في, في الزمن الاول يعني لما كان الروابط على راس مدى ابن عقمي خبيث كانوا ا ل مدخل ا ل ت ط ا ر والمغول الى بغداد كان الدليل المغول ع ا هم شيعه يقولون لهم نمشي في داركم البيت ا ل ل ي د م ن ا ل ك م في علامه رفع اهل ا ل س ن ة ابيدوهم والذي لم يديروا لهم علامه رودع الرافضه الشيعه م ش فكانوا لهم وجه ا د ل ة على قتل المسلمين حتى قال ابن كثير رحمه الله فقتل من اهل ا ل س ن ة عددا كبيرا بكت له اليهود والنصارى اليهود والنصارى دكوا المغول او التطار قتل لأهل السنة هي من ببشيع ودلالتي من الرواقب قرار التاريخ ياجماعه قرار ما ابقاس الانسان قرار الصرمات اقرا سوي ة التاريخ ب ش ي ع ر أ ح ب ا ب ه من ا ع د ا ؤ ه قال تقاسيم وجهك يا لبنان قد ظهرت ونصرك الرب من شام ومن يمن ي فكيف يا أ م ة ا ل إ س ل ا م غضبتكم لمن ي س د و رسول الله ب ا ل ع ل ن لما وقع ذلك الحرب الناس ق ا م و ا علم ن ا ب ر و د ع و ا ا لحزب الله ل وعز الشيطان وخوتنا المشاهدين فكيف يا أ م ة ا ل إ س ل ا م غضبتكم لمن يسب رسول الله في العلن ي ومن يطاعن عرض المصطفى جفرا وهل هناك بمثل العرض من ثمن ي ومن يسب أ ب ا بكر وخمره ت وقمره ع ا ئ ش الصديق باللعن وكيف تلعن اما للعلى رفعه ا تلعن وكانها الصادق ا ل م ف ط و ح بالمنن هي التقيه حديث المصطفى حفظه وستر احمد صانته من المجن هي المسابق سبقا ليس يدركه وعلم عروه يروي شامه الزمن وكيف تطعن في صديق امتنا وصوت صاحبه وقر إ ل ى الاذن دعوا صاحبي بل سب صاحبه واغلقوا خوخه الصديق بالكفن بل كفروه وهدم الدين ه م ه م وبايعوا امه التوحيد بالفتن يا من يسب أ ب ا حقص وقرته وابنه الحافظ المجنون بالسنن ي غاب الرجال هؤلاء الذين ي ش ب و ن عمر بن ا ل خ ط الدين ب رضي ا ل ه بينهم الله بن عمر ا وليس يفرح إ ل ا عابد ا ل و ث ن ي كفى بفضلك يا فاروق مدحكم من النبي فانت الفحل في المحن ي اذله الناس ا ذ ل ة الناس يا احبال انفسهم امثلكم يبلغ العثمان ذو المؤلي هو الذي قال النبي س عطس ر و م ر و يسبون وهو ي ينجي ان البنين. عثمان عفاف الله تعالى الذي الذي اشتر الجنة لسة بماله ثلاثا. عنه وهو قال صلى الله عليه وسلم من ي س ت ر ي ب أ ر و م ة وله الجنه فاشتراه ن قال النبي صلى ل ع ل ي ه و س ل م و ق ا ق المسجي بأهله م ن يستري فقعة آل فلان. يزيدها في المسجد فاستراح عثمان فقال المسجد فاشتراه عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ن يجهد جيش ل وله الجنة عثمان فالقى يدي النبي صلى الله عليه وسلم مالا العسرة فقال صلى الله عليه وسلم ع عثمان س ر ة وجهد فجاء بين ما يدي جيش ضر عثمان ما صنع بعد اليوم ما عثمان ضر ما ص ن ع بعد ا ل ي و م ه و ا ل م ل ذ ي يجب ان يكون هذا ا ل م ن ع ط ذ و ب ان ر و ن ا ا م ك ا ن س ي ل ب ا هذا ا ل ل ب ن ي ك ن ه ا ل م ل ا ئ ن الذي ي و ب ق ع ت ه ذ د ا ل م ك ا ه ا و ب ا ع يكون هذا ل ع د ا ن ا ذ ا ت ك ل م ك ي ش ا ل ع س ر ة ب ان ي ك و ا ا ذ ا ت ك ل م جيش العسره ا ن ص ر ق و ا كم المنافق ا في ذل وفي و ح ن يا ثالث العشره المشهود جنتهم اكرم ب ص ه ر م رعى النورين في السكن يا منه حازها العثمان دونهم هي ا ل ش ه ا د ة في فضل وفي دين ي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذا النورين هذا الجواب يتغافل ويتعامى عنه ا ل ش ي ش ع ه الروافض يا ثالث العصره المشهود جنته أ ك ر م بسهر وع ا ن و ر ي ن في السكن يا م ن ة الحاطها ل ع ث م ا ن دونهما هي ا ل ش ه ا د ة في فضل وفي د ي أ ب ا تراب عصي الدمع مذمكر أ ب ا تراب هو علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه أ ب ا تراب عصي الدمع مذمكر وليس يقبل سد السحب م ن ن ت ي هو الشقيق لهم حب و إ ن كرهوا ومر و ا ل ر ا ل رعاه الدين والوطني اعظم الناس ت ع ظ ي م ة ل أ ص ح ا ب رسول الله عز علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ا ل ر ا ء ه و الشقيق لهم حق و إ ن كرهوا هم الرجال رعاه الدين والوطن اين السيوف التي حلت محلهم اين ل ذ جاهز خال ا ل م م ؤ ي رضي ن السيوف ل الذي ه عنه التي حلت محلهم ا ن غابروا الدار قار الدين في حزني اين الفتوح التي ج ا ل ت معاويه بل صال دينا من صان دينا م تذل قيصر تكوي قلب نيتني كم الفوارث عن كسرى تنبهكم ب أ ن أ ش د ش ر ى ا س م ا ء من الترني أ ب ا ه بيتك يا هاما لامتنا هل محنه الدين الا راحه الفدن يا يسب والجوع من أبا ويطعنه البدن تهني من خسينه الذي هو طرق الدنيا أ ج م ع هذه ا نلتموها. مخانيث الثمن قد من هي ه القصور لكم هذه والله هذه الذين القصور الراقض المسلمين اموال المسلمين باسم الخبس اعراض المسلمين باسم باسم المتعتوى والدين. لا والله هذه القصور لكم في كل ناحية.、دين. والاكل والصرب كالانعار والطراني. يأكلون على لكم كل الدين ويتعدون وباسم يعني في عبر انتم زنات والسلب والنهب باسم الخوش م س باليبني من جبني والعين تبكي على ف ر ا ل نقاصره كما الرضيعه ل ل س ا د ا ت في حروني سادات ابليس عاشوراء يومكم ويوم خم فروج الناس لم تصلي وفي العراق محارب لن انهدمت وسنه المصطفى المختار في سجني كم احرقوا عالما والعين ناظره والقيد يقتله و ا ر م ح ب ض ع ن ي وزوجه ا ل ح ر ة ا ل م س ت و ر ة انتهجت باسم الشبكه اين الراب ب ض ل ط ع ن د ا ت ا ل ك ت ا ب واحيوا عهد قومهم في يوم بغداد ن والتعطار في الركن ي في كل ركن لهم قتل وغائله ة ان الروافظ الشر والخول شر م تمشي اليوم العمائل الخيانة والكو على في صور وفي ا ل ح كل لحن لهم قول و تسمعه وفي جزومه مسطن ف من الحسوني عليهم لاعنات الله دائمه و صح و احمد حقا سادت الزمني اللهم اقبلنا و اقنا و افهمنا و اكرم نزلنا و اشرفنا اللهم ا ل ن الحق حقا و اين الباطل ب ا ط ل و ارجو ا ل م س ل م